فسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماوات والأرض إنه لحقم مثلما أنكم تلتقون هل أتاك حديث ضيئ إبراهيم المكرمين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 ما تدر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي تمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون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 وَالْأَضْفَرَ شَنَّاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِي الْضُّوْرِ إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ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 إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مذل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون